وَقالادِعونَ اللهَّ وََّذ نَامَنُوا وَماَا يَخْدَرونَ إِلَّا فُسَهُم وَماَا يَشْعون فِي قُلُ بَِّ رَبُون خَدَدَهُمُ اللهَّهُ نَ غَبَ وَلَهُم عذابُ أَلمون بِمَا كَوا يَكِْبون وَإذَا قِيلَ لهُم لا تُفْتِدُهِ الأْرض قَاوا إِ مَا نَحنُصْلِحون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 وَإذا قَلَ إِلَ شَطينهِمْ قالوا إ ماَاكُم إِ ماَا نَحْنُ مُسْتَْزئُون اللهَّهُ يَسْستَهْزِوا بهِهِم وَيَمُدُّم فيِي قُضِييان مِْ يعََّهُ أُلائكَ الذي نَشتْتَرَ الضَّناننتَبِهُدَا خَمَا رَضِ حَسْكِجارَتُم فمَا رَضِحَِجارََتُهُم وَما كانوا مهتدين